بسم الله الرحمن الرحيم فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال وحملت الارض والجبال وحملت الارض والجبال, والجبال فدك دكة واحدة فيومئذ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءِ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٍ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْطَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ وَالْمَلَكُ على أأَررجائهَا وَيَحْنِلُ عَبْش رَِّكَ صَوْقَهُم يَوْمَئِذٍ سَمانَ يَومَئِذٍ تُعرَضون يَوْمَئِذٍ تُعرَضُون يَومَئِذٍ تُرَضونَ ل تَخفامِكُم خافِيًا يُعْرَضُونَ مَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فيقول ها أم ها, ها أم كتابي اقرأوا كتابي اقرأوا كتابي اقرأوا, كتابي اقرأوا كتابي حسابا فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه بطوفها دانيه كلوا واشربوا كلوا واشربوا بني ان بما اسنفتم في الايام الخاليه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 ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه خذوه خذوه فغلوه, خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم ثم في سلسلة ذبعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذبعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله